كتاب الأيمان والنذور أولا نبدأ بالأيمان ثم يلي ذلك الكلام في النذور اليمين هو نوع من العقود يعقده الشخص على نفسه تأكيدا لأمر التزمه ويكون اليمين على الماضي والمستقبل نفيا وإثباتا كحليفه لا يدخل الندار وقد يكون الأمر ممتنعا حتى لا يحصل في كأن يحلف لا ليقتلن الميت صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به أما لغو اليمين فليست يمينا والأصل في هذا الباب قبل الإجماع قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وأيضا أحاديث كقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا لأغزونا قريشا ويشترط في الحالف أن يكون مكلفا فلا تنعقد بحالف صبي أو مجنون ويشترط أن يكون قاصدا فلا تنعقد بلغو اليمين كما ذكرنا وكذلك يمين المكره وتنعقد بإشارة الأخرس ولا تنعقد اليمين إلا بذات الله تعالى أو باسم من أسمائه كأن يقول والله لأفعلن كذلك أو أقسم بالرحيم ويريد بذلك رب العالمين وكأن يقول مثلا ورب العالمين أو كأن يقول أقسم بمالك يوم الدين أو كأن يقول أقسم بالذي نفسي بيده أو أقسم بالحي الذي لا يموت أو كأن يقول أقسم بالخالق وكذلك كأن يقول وعظمة الله أو أقسم بكلام الله وكأن يقول أقسم بعلم الله أو قدرة الله فإن قال أقسم بالقرآن فهنا احتمالا إن أراد بالقرآن صفة الله فهذا يمين أما إن أراد بالقرآن اللفظ المنزل فليس يمينا والحروف المستعملة في القسم ثلاثة الباء والتاء والواو الباء والواو والتاء فيقول الشخص أقسم بالله وأقسم بعزة الله الله أقسم به كل هذا يمين أو يقول والله وعزة الله أما التاء فمختصه بلفظ الجلالة فيقول ت الله العرب لا يستعملون التاء مع غير لفظ الجلالة يعني لا يقولون ت الرحيم ت الذي نفسي بيده ونحو ذلك اما الباء والواو يستعملونهما